كَعِ السُّجُودِ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَالِمٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ فهمت الأعوام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم يقضوا تفثهم واليوفن ذرهم واليتقوف بالبيت العتيق، ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوء